صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا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 كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِي وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أواب اذعرض علي بالشق الصافنات الجند فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى حتى توارت بالحجاب ردوها علي فاطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنابا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ الَّذِي لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بنائر وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير وَإِنَّ وإن له لزلفا وحسن مآب الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين آمن واذكروا عبدنا أيها انما الثني الشيطان انما الثني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وَهَبْنَا لَكَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهْ رَحْمَةً مِّنَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صابرا إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم ذكر الدار وَإِنَّ جُمْعَةً دَنَا مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارَ وَاذْكُرِ إسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلِكَ لَكِفْلٌ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَاكَ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَآبًا جَنَّاتٌ عَدْنٌ فَتََّغُ أَبَوب مُتكئينَ فيهَا يَذَون فيِي آابِ فَكةِ كَث